بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم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 ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذي للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين